ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفت سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين